بكلماته ويقفع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ومن يولهم يوم اذ ذكره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 غفكم الناس فأواكم فأواكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم وَأَنَّ وان الله عنده اجر عظيم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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَٰلِكَ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 تقولون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أثما فثبتو وذكروا الله كثيرا لعل لكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو وتذهبري حكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 قُوَّتٌ وَمِن رِّباطِ الخيل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدٌ وَكُم تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَعْدٌ وَكُم وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون